صاد والقران بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاء كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وان طلق الملأ منهم ان نمشوا اصبروا على آلهتكم انها ذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره انها ذا الا اختلاق عَلَيْ يَذْكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمِنْ دَاءٍ خَزَائِنِ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ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 يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَصَانَا بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان ذا اخي لو تسع تسعون نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وانك كثيرا من الخنطا الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 عَالِفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ هو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمَّنْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا نَزِرَاءَ نَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً من حيث أصاب واشيعطينا كل بناءين وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فن او امسك بغير حساب وَإِنَّ لَنَا عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَالْقُرآنَ بَدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُتَسَنٍّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ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 اذكروا ابانا ادرسهم واسحاق ويعقوب اؤل الايد والابصار اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم من دنا لنا من المستفين الاخيار وَانْظُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَارَ ذِ الْكَفْلِ وَكُنْ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ فُتِحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا وَإِنَّ الطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هذا فليذوقوا حميمًا وغساقا جهنم ما يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوا حميمًا وغساقا شكلي ازواج هذا فوه جن مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال النار جهنم يصنعونها فبئس المآب هذا فليذوقه حميم وغساق هو اخر من شكلي ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ مَن مُّعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ اشتركوا في القناة 117. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 118. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 119. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين انما خلقت بيدي استكبرت ان كنت من العالين قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ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 لا تعلمن نبأه بعد حين